ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من ذكاها وقد خاب من دساها كذبت تمود بطغواها إذ انبعث أشقاها